دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد, فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس